حُرِّمَة عَلَكُممَيتَةُ وََّمُ وَلَحمُ الْقزيرِ وَمَا أُهَِّ لِغَير اللهِ بِه وَْمُن خَانقَ حرّمَة عَلَكُم المَيتَةُ وَدَّمُ وََح الْ الخِزير وَْمُنْ خَانقَةُ وَمَوقُودَةُ وَْمُتَرَّةُ وََّطحَة وَمَا أَكَ السَّبُ إِللا مَذَكَيْتُم وَْمُن خَانقَةُ وَمَقُودَةُ وَمُتَرََّةُ وَالَّطحَةُ وَماَا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَمَّا نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالأَذْيَانِ وَمَا كَنَ ذلكم فسق, ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ِأَوْمَ أتْمَللتُلَكُمدينينَكُمْ وَأَتْمَمْ تُ عَلَكُم نََّت وَرَضيتُلَكُم الإِسلامَدينينأَلأَوم أَكمْمَتُ لَمدينَكُم وَأَتْمَمتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَا يطُلَّ فيِي مَخُمصَة غَييرَ متَجان فيِي إِسممِ فَإِنَّ اللهَّ غَفُور الرَّحيم أم يَّدين خُصَةٍ وَي وَمتان في إِ فَإِن نَلَّ غَفُور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين يسألونك ماذا أحل الجوارح مكلفين وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونه مما علمكم الله انا علمت من الجوارح مكلفين تعلمونه فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا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 وِبَاتُ وَطَاعِمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَّكُمْ صَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَأَعْمَالُهُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمَحَلَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَارْضُوا وَلَا تُنْفِقُوا عَلَى 119. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين 110. غير مسافحين ولا متخذي اخدان محصلين غير مسافحين ولا متخذي ومن يك ومن يتقر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يتقر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في